فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ووفيت كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤتي الْمُلْكَ من تَشَاءُ ஜனிய உர்சிம் கசுவலமுன்மிகல்ூல்ிமுல் تَشَاءُ وتنزع الْمُلْكَ تَشَاءُ تَشَاءُ تَشَاءُ وَتُعِزُّ من تشاء وَتُذِلُّ من تشاء بِيَدِكَ الخير إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ஹய تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُ 119. ويكون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 110. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه 111. ويحذركم الله نفسه